but ور الخروم فقصول المشركين حيث وجد سموهم وخدومهم لهم كل E il vous enòmos voilà laszen caça savol Inna Allah ghafur rahim Wa in ahadun minal تجارك فأجل وحص ياسمع كلام الله ثم أذلهم ما ذلك بأن لأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عنه DUNNA INTAWANI WA ANTAL BASU IN فَمَن صَفَّمُوا لَكُمْ فَتَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ مَنْ يُحِبُّ الْمُسْتَقِيمِ Yani tanwa yharu alaykum la وَت ففُل غظُم ف خون إتَ na nan kolila sao الله أحق أن تغتوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم bênống mô của ấy đi cũng mua nhìn mua cùng ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُحْسِنِينَ أَمْ حسبتم أن ما يعلم الله الذين والله خبير بما تأمنون ما كان للمشهد yariki na an Oula il can have been fun ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام القلاة وآت ولم يغفر illallah <tuh> la It's law wow. wa yawma khunainid ajabat bum kun عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم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 وَسَكِينَفَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كفروا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۚ وَمَا يَسْتَوِي بُنْيَانُهُمْ ذلك على من يشاء والله غفور رحيم أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَضُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ hälig muhä A sin lulävinlä och min nä I'm قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل وَسَلَّمُ اللَّهُ أَن لاَ تَكُونَ أحبهم وأربانهم أرباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أؤمن. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا I الشهور عند الله ما في كتاب شرش ر في كتاب الله يوم خلق السماء وال ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلمون من نسيء جيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما ليواقعوا عدة ما حرم ليواصئوا عدة ما حرم ما حرم لهم ما لهم والله لا ونفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفه يعد لَيْسَ عذابا أليما مِّمَّا يَعْمَلُونَ سَوْفَ يَظْهَرُ قَوْمٌ غَيْرُكُمْ وَلَا تبروه شَيْئًا Wallahu ala kulli şeyin qadir فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا Hänenna, en halua uskenna häntä, قرأها وجعل كلمة الذي مكفوس صلاة و كلمة صويا لعل والله عزيز حكيم فأنزل الله عليه yadahu bi junuudihi l wa ja'a 'ala wa kalimatu وَلَوْ أَرَادُوا الْقُرُوجَ لَأَعَذْتُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَافَهُمْ Er��려 Sepä Fan изменää executionista Esa innovaisesti todoset Osten لا خفلا ولا أوضاعه إلى لكم يا بغو منكم التي نفسيكم سمعوا. والله هو عليم بالغائمين لو كان مت من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء اللَّهِ وظهر أمر الله وهم Vanhemmat ovat niin, että he ovat niin, että he ovat وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ ضِئِلِّكَ الْكَافِرِينَ إِنْ تُبْدِ هم وإن تقبل كمصيبتي يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتذلوا وهم فريقون. قل <تصفيق> لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى Hän on tullut tänne, jotta hän voi Yhti dizer Yhy Vega S la isty�ista Hummum wa kinnan لو يجدون ملجأا أو مغارا أو مدخلا لولوا إليه وهم ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها a rawbu ولو أن فِرْعَوْنَ ما مِن قَبْلِهِ Oh uh -huh. on уна انسنا ذال ذم صور تسن بيقول والله نمري جنسا فترون وإن سألتهم لا sinä maksut, näen Why don't youève me? sociedad Yeah 방. Se kuon Mazda muaful munafikina wa munafiqas Vaan anta وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Järjewiimunaa, vala se ja joutuu zakata, ja سَيَأْمُرُهُمْ رَبُّهُمْ أعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن ومساكن طيبة في جنات عزل ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد فار المنافسين وظلم النجوم ومؤهم جهنم وبأس المصير. Me بالله ما قالوا him قالوا à الكفر Follou’î بعد ça faut il yo un وَمَا نَصَمُّ إِلَّا تخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا لهم إن تتغفر لهم سبعين مغوة فلن يغفر ذلك بأن نَوْمٌ كَفَرٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فرح المخلقون بمصعبهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأنوالهم وأنفسهم في I got لو كانوا يسبون، <تصفيق> فل يبخل قليله، والي بخل كثير جزاء. Ija kau wofu <تصفيق> <تصفيق> إن نكم رضيت بالفرض او لمواسين وَلَا تُصَلِّ وَلَا أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَأَبَدَوْا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم في الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُهُ مَعَ رَسُولِهِ تَأْبَمَكَ أُولُوكَ قَالِ مِنْهُمْ وَقَالِ ماكِرُ عَصُولٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ جَاهَذُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَلْفُ سِجِّنٍ وَأُولَٰئِكَ نُعِذُ بِأَذَنِ النَّازِلِ يُذُمُ مَا يُفُورِ إِنَّمَا السَّبِ ذِنُونَكَ وَهُمْ أُمِّيَ أُغُبْ فِي أَنْ يَكُونُوا مَعَ قَاوَلِ ذَٰلِكُمُ النَّجْمُ الَّذِي كُنتُمْ تَسْعَوْنَ إِلَيْهِ ۖ إِذَا وَجَدْتُمُ اذكرنا فامنن الله من اضر بكم وستيا الله وما لنقوم ثم كَهَذَا تَسْيُنَّ في بِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ <تصفيق> نَذِلَّ غِلَانُهُمْ إِذَنْ قَالُوا اسْتُم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِبُوا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ إِنَّهُمْ مَرْجِ وَاُبُهُمْ جَهَنَّمُ نَمُذَثَآءَ أَمْ فِيمَا كَانُوا يَكُونُونَ يَحْلِفُونَ لَنُكُم لَثَرْفًا فإن ترضوا عنهم فإن اللَّهَ لَا يرضى عن ونفاقا وأجبروا أَلَّا يعلموا حدود Ah ستردون إلى عالم الضيب والشهد Koska. nau vi va va la l luna viọnej il là tuiva فَقَسَوْا صَغِيرَةَ وَلَا كَبِيرَةَ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيَ الْإِلَاقُ وَلَهُمْ لِيَجْزِي عُمَمَ No menikään paidone فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ بُرْقَةٍ مِنْهُمْ خَائِفٌ فَسُلِيَ سَبْقَهُمْ بِالْجِنِّ زروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعبدون. يا أيها الذين آمنوا قاسل الذين يلونكم من القبسار وليجدوا فيكم Wa'a'lemu anna allah ma'a سورة فمنهم من يقول أيكم زادتها به إيمان فَأَمْلَّذِينَ آمَنُوا فَزَنَّتْ هُمْ إِيمَانَهُمْ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ <تصفيق> الذين في قلوبهم مرض فزادتهم مرضا ضلالا الى اجل يوم وما سووا كافرون أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُ يُمَتَّنُ فِي كُلِّ عَامٍ نَمُوسَن أَمْ مَرَّ السَّنُون فَمَا يَسْعَوْنَ عَلَاهُمْ يَمْضِ حَقٌّ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّفَوْضَتْ أَمْرَهَا إِلَٰهًا أُبِيحَ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوهُ وَرَكَ اللَّهُ قُلُوبَهُ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رأوكم اِذَا اِنْتَوَلّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ فَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عليه توكل وهو رب العرش